بوك تو دباي مود ثلاثة وسبعون ثلاثة وسبعون آنو ما تينشو تا السماح بعملي شيء السماح بعمل شيء مير باندي نرپدانكي آنو ما تينش بريندا؟ هل صرت يسمح لك ان تقود السياره هل صرت يسمح لك ان تقود سياره, سيارة؟ ميل مديم सेवंचडानीकी अनुमतिंचबडींदा هل صرت يسمح لك ان تشرب الخمر هل صرت يسمح لك ان تشرب الخمر ميد वंटरगा विदेशालिक वेल्डम अनुमतिंचबडींदा هل صرت يسمح لك ان تسافر لوحدك الى الخارج هل صرت يسمح لك ان تسافر لوحدك الى الخارج جيهيواتشو <تصفيق> يسمح ان يجوز يسمح ان يجوز مامي كدا بوغتراغتشا هل يسمح لنا ان ندخن هنا هل يسمح لنا ان ندخن هنا؟ هل يسمح بالتدخين هنا؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ كريديت كارد دوارا تشلنجا واتشا؟ هل يجوز السداد ببطاقه الائتمان؟ هل يجوز السداد ببطاقه الائتمان؟ चेक द्वारा చెల్లించవచ్చ? هل يجوز السداد بالشيك؟ هل يجوز السداد بالشيك؟ كاش द्वारा చెల్లించవచ్చ? هل يجوز الدفع كاش فقط؟ هل يجوز الدفع كاش فقط؟ నేను ఒక కాల్ చేస్కోవచ్చ? اتسمح لي مجرد ان اتصل بالتليفون اتسمح لي مجرد ان اتصل بالتليفون نينوك تي ادغتشا اتسمح لي مجرد سؤال اتسمح لي مجرد سؤال نينوك تي تشا باتشا اتسمح لي مجرد ان اقول شيئا أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ اتنك باركلو پڑکونیدکو انومتی لیدو لا یسمحو له ان ینام فی المنتزه لا یسمح له ان ینام فی المنتزه اتنك کارلو پڑکوادانکی انومتی لیدو لا یسمحو له ان ینام فی السیاره لا يسمح له ان ينام في السياره اعطنيك ترين ستشن لو पडकोवदानिकी انमति लेदो لا يسمح له ان ينام في محطه القطار لا يسمح له ان ينام في محطه القطار ميم يكडा कूचो बच्चा اتسمح ان نجلس اتسمح ان نجلس ماكو منو كارد استارا؟ اتسمح بقائمه الطعام؟ اتسمح بقائمه الطعام؟ ميمو فيدي فيديغا تشيلينجا واتشا؟ هل يجوز ان ندفع منفصلين؟ هل يجوز ان ندفع منفصلين؟